إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 وضرب الله مثلاً رجلين أَبْكَمُ الرجلين أحدهما عَلَى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, مولاه ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط صِرَاطٍ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 جلود بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتعة إلى حين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 وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُبُوا الْأَيْمَانِ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 بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة، إنما يبلوكم الله به، ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم لكم أمة واحدة ولكن.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 إِنَّهُ ليس لَهُ سُلْطَانٌ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سلطانه على الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكرهها وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن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 وَتُوَفَّى كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يظلمون وضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَادًّا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَادًّا كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه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 سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الاثنين وهو اليوم الثامن والعشرون من شهر شعبان سنة الف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول سنة الف وتسعمائة وإحدى وسبعين